باللسان العربي المبين فسبح اجزاء نور معز وجل به ان العالمين عرضا واحدا انسموا وجدنه قال الله عز اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أعجز به بلغاء العرب وفصحاءه حتى انه امعن في التحدي فقال فاتوا بعشر سور من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ثم امعن الله عز وجل في التحدي فقال ان كنتم في شك مما انزلنا على عبدنا فاتوا بصوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين لكنهم استطاعوا ان يأتوا بمثله ولا بعشر صور ولا بصورة ولو من اقصر سوره بل ما استطاع أن يقيم آية واحدة ككلام رب العالمين جل في علاه وذلك لأنه كلام الله عز وجل وهو معجز في ذاته لأنه كلام الله عز وجل إخوة الكرام إن الله عز وجل اخبرنا في كتابه العزيز أن هذا القرآن ينزل على القلوب فتخشع بل ينزل على الجبال فتتصدع أخبر الله عز وجل أن القرآن نزل على قلوب الصالحين فأقرك مضاجعهم فكان قليلا من وبالأسحار هم يستغفرون بل بين الله عز وجل أن الجبال تتصدع لعظمته فلو انزل على الجبال لخشعت وتصدعت كما أخبر الله عز وجل وأخبر رب العالمين أن الصالحين إذا سمعوا القرآن خروا سجدا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أمتوا العلم من قبل إذا يقلى عليهم يخرون للأذقار سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقار يبكون ويزيدهم خشوعا فهذا حال اهل العلم من الصالحين الذين تأثروا بكلام رب العالمين الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد لو أنزل هذا القرآن على وصادعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فان انظرنا لو نزل على الجبال لخشعت وتصدعت فما للقلوب قد قسَت نستمع الى كلام رب العالمين فلا تشعر الابدان ولا تشعر القلوب ولا تذرف العيون وقد الله عز وجل عن اولئك الصالحين الذين اذا سمعوا القران خروا سجدا يبكون لله عز وجل خروا سجدا وبكيا خروا سجدا لله عز وجل وبكيا من اجر عمل القران في قلوبهم ولذا اخوه الامر إن النظر لحال أولئك الأبرار، إن النظر لتمثيلهم بكتاب الله عز وجل، لا يعلم لا يعلم العلم أن القلوب قد قست فزمنا نستمع القرآن ولا تتحرك قلوبنا، ولا تقشعر أفكارنا، وإذا نظرنا في حال أولئك الأماجد عجبنا من حالهم. حتى يصل الحال بنا إلى الإنكار كيف يتأثر هؤلاء بالقرآن إن القرآن إخوة الكرام هو حبل الله المتين وهو صراطه المستقيم فمن تمسك به عز وعلا وانه لذكر لك ولقومك يعني شرف وانه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون فشرف الله عز جل به الأمة وما تفرق الناس وما اختلفوا إلا لبعدهم عن كتاب الله عز وجل تلاوتا أو تدفبا وفهما فإن من الناس من يطرق القران ولا يفهم ومن الناس من يفهم القران ولا يعمل بما فيه فلذلك لا تخشع له القلوب ولا تخشع له, له الابدان بعيدنا طريق رب العالمين وقد قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكونا لله عز وجل أن هجرنا كتاب الله إما أننا هجرنا التلاوة والقراء أو أننا هجرنا الفهم والتدبر أو أننا هجرنا العمل بكتاب الله عز وجل إذا رجعنا هدي أولئك الأبرار لرأينا منهم عجبا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفرت له الذنوب والخطايا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر يقوم فيصلي فيقرأ القرآن فيبكي ويخشع حتى تتورر قدماه صلى الله عليه وسلم وهو يتوى ايات الله عز وجل فيبكع ويفكي ويمكنك. تتعجب الصديقه رضي الله عنه من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفرت ذنوبه وخطاياه ورفع الله عز وجل تقول يا رسول الله أتفعل هذا أي أنك تعبد الله عز وجل تلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ان عائشه رضي الله عنها ظنت ان تلك العباده هي عباده المذنبين التائبين فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم انها عباده الشاكرين قالت يا رسول الله اتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ايتك لا تحتاج الى تلك العباده الشاقه تبكي وتخشع تركع وتبكي وتسجد وتبكي وتقوم حتى تتورما قدما فيقول صلى الله عليه وسلم افلا اكون عابدا شكورا ويذكر علي رضي الله عنه موقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات يقول لقد رايتنا في تلك الغزوه وما فينا فارس عذاب وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم النبي صلى الله عليه وسلم ولا اذماعي معنى الآية لتعلم الذي أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتعلم أن عدم أو أن سبب تخلفنا عن الخشوع في الصلاة وعند ارطرانة القرآن وسباح ان الكثير منا لا يفقه كلام الله عز وجل فاذا فقهت كلام الله وتدبرت خشع قلبك واقشعر بدنك كما اخبر الله عز وجل في الايه التي ذكرتها الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشع المهم جلود الذين يخشون ربهم ثم تليق جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يقرأ تلك الآية ويُرددها ويذكي إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حتى الفجر وهو يقرأ ويذكي إن هذه الايه قالها نبي الله عيسى حينما سأل الله عز وجل هل قلت للناس أن يتبعوك ولا يعبدونني فأنكر أنه قال ذاك وأنت طافر السمجر كان عليه شهيدا ومطلعا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وانت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد يعني يا رب إن عذبت أولئك فأنت الملك وأنت الذي خلقت فما ظلمت وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز فإنك أنت الغفور الرحيم وإن تغفر لهم الغفور الرحيم ولكن فصاحة الطرنان وبلاغته انظر كيف حتى الله عز وجل تلك الايه فإنك أنت العزيز عن اولئك الناس الحكيم في صنع فإن عددهم فإنهم عباد ولن تعزيز فهؤلاء فأنت القوي العزيز وإن فعلت ذلك فأنت الحكيم فلا يعترض عليك أحد وكأن النبي وكأن نبي الله عيسى يقول يا رب إنهم يستحقون العذاب فلما تلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآية وتدبرها صلى الله عليه وسلم فرضى طلبه على امته أن نبيا من الأنبياء يقول لله عز وجل وإن تعذرهم فإنهم يستحقون العذاب فرق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي كان يقول يا رب أمتي يا رب أمتي الذي شفعه الله عز وجل في جميع المؤمن وشفعه الله عز وجل في أمته الخاصه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ومستطاع من يتجاوز تلك الآية وكذا ربط عن مهم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أنها صلت فجعلت تدفو ايه من كتاب الله عز وجل وتردد تلك الآية طوال الليل إلى صلاة الفجر او لعبد الله بن المبارك لقد قرأت القرآن في ليلة فقال له عبد الله لكنني اعلم رجلا ما زال يرد نقاية واحدة من بعد صلاة العشاء الى صلاة الفجر ما استطاع يتجاوزها قالوا انما قصد رحمه الله نفسه انما قصد نفسه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشع إذا قرأ كلام الله عز وجل وهذا الصديق رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في مرضه الذي مات فيه موما نكرك يصلي بالناس موما نكرك أن يصلي بالناس فقالت عائشه يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا اضرب الطرآن بكى فلا يسمع من خلفه صوته فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر من يصلي بالناس ثلاث مرات حتى امر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس كان رجل أسيف يعد رقيقه فإذا قرأ القرآن تأثر وبكى حتى أنه ثبت في الصحيحين أنه لما خرج مهاجرا فإذا ابن الدغنة يلطى ابن الدغنة هكذا ضدها على الصحيح فإذا ابن الدغنة يلطى فقال له أين تذهب يا أبا بكر قال إن قومك قال. إن مثلك لا يخرج ولا يخرج ثم وقاله وقال أنت في جواري يا بكر فقام أبو بكر رضي الله عنه واشترت المشركون على ابن الدرينة ألا يظهر رضي الله عنه ألا يظهر أبا رضي الله عنه صلاة ولا قرامة للتقان قالوا وليو في بيت فكان مدة يصلي في داره ثم بدا له ان يبتني مسجدا في فناء داره امام الدار ان يبتني مسجدا مكانا يصلي فيه فكان يصلي فاذا بالمشركين اطفال ونساء يجتمعون حول ابي بكر فيستمعون الى قراءته وهو يقرا ويبكي رضي الله عنه فيتعجب فيتعجبون لبكائه ما الذي ابكى هذا الشيخ فيتدبرون القران فإذا بهم لا يتحملون سباع كلام الله عز وجل فخاف الكفار على نسائهم وصبيانهم فذهبوا الى ابن وقالوا له إيدي. إنا نخاف على نسائنا وأطفالنا من أي شيء يخافون يخافون أن يسمع أولئك تلاوة أبي مكر رضي الله عنه ذاك الشيخ الذي اذا قرأ القرآن بكى فيتبثرون لأنهم يتدبرون قراءة أبي مكر ما الذي يبكي هذا الشيخ فإذا تدبروا القرآن تاثرت قلوبهم. الكرام. إن بعض هؤلاء كان ربنا لا يستمع لآية من, من كتاب الله عز وجل فلا يتحمل وضع الآية على قلبه حتى أن المشركين لما سمعوا قول الله عز وجل وتضحكون ولا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون كما قال الله عز وجل, وجل, وجل, وجل. فلما جاء وضع الكرش في اذنيك وطاف بالبيت ثم قال ولما وضع الكرش في اذنيك ولم لا نسمع الى كلام محمد وانا رجل لبيب رجل شاعر افقه الكلام واميزه فنزل فإذا به يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو بعض الآيات من صورة طه فما استطاع ان يتحمل كلام الله قال والله ما هذا بشعر ولا بسحر وما هو بقول الناس ما هذا بقول أحد من البشر فعلم أن تركيب كلام الله كما ذكر أهل البيان أن الإعجاز في القرآن في السياق في سياق تلك الآيات لا في مفردات الكلمات بل في سياق الايه ونظمها كما قال الجرجاني وضيه من أهل بلاه فلنفى استمع إلى الآيات قال لا الله ما هذا بكلام محمد ليس هذا من البشر. وكانوا يقولون شعر وسحر وكانوا يقولون اساطير الاولين تتبها، اكتتبها يعني كتبها غيره له فلما سمع الرجل العاقل معارف كلام العرب قلنا ما يستطيع احد من العرب قط ان يصيغ تلك الايات ولذا فان الله عز وجل اعجزهم بايه واحده مصطفى يأتوا بآية ليبطلوا كلام الله عز وجل وأن يأتوا بصورة ولو من أقصر سور القرآن ليبطلوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من بذلك. فدخل الإسلام بسماع تلك الآيات. بل إنها بالولي لما صلى الله عليه وسلم قد اتى بنا لم يأتي به احد قبله. وانك قد سفهت اباك. اأنت خير? ام ابوك? اأنت خير? كم جدك? اأنت خير فلان? في حديث طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من حديثه وخيره ان يكون ملكا فابى. ابى صلى الله عليه وسلم ان يكون ملكا وان يترك هذا الامر او ان يكون شريفا او ان يزوجوه او ان يعطوه ما يريد من المال إلى غير ذلك من تلك العروض فبعد ان انتهى من حديثه قال انتهيت من حديثك يا ابا الوليد قال نعم فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلة حتى وصل إلى قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فلما قرأت تلك اللاية ما استطاع أن يتحملها الرجل فوضع يده على فمن النبي صلى يا محمد. شدتك الله والرحم الا سكت يا محمد. ثم ذهب الرجل الى قومه. فقال يا قوم اقبلوا مني هذا الكلام. اتركوا محمدا وشأنه. اتركوا محمدا وشأنه. فان ظهر قبره فان العز لكم انه رجل منكم. والا قضى عليه ذكركم. فقال لقد جبت بوجه غير الذي ذهيت له. ما الذي حدث? قال لقد قال علي كلاما حتى وصل الى قوله فإن اعرضوا فكل من ثبتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمون فخشيت ان ينزل العذاب واذا وعد محمد بشيء لا يقلبه. اذا وعد محمد بشيء بسم الله التتعو الله والرحيم سكن ولكن الرجل انت كسبه وتصل انظر رحمة الله الى تسل تلك القلوب الكافره الى تسل الكافرين بكلام رب العالمين وذلك لأنهم كانوا يفقهون هذا الكلام ويعرفون مقاصده، ولذلك أذوه أن يعترفوا بكلام رب العالمين، لأنهم يعرفون مقصد هذا الكلام، وأذوه أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون مقتضى لا إله إلا الله، وأذوه. أن يطوعوا محمد الله أنهم يعرضون مقرى ذلك أما الكثير مما فإنه لا يصطف كلام الله عز وجل ولذلك لا يترثر قلبه بسماع كلام الله عز وجل ولا بتلاوة فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما قرأ القرآن خاشعا بركيا فإذا بها لا كانوا كما زعم هؤلاء المشركين يعني يدخلوا في دين الله عز وجل وقد وقفت على ترزمة رجل من أئمة المسلمين لا تدخل اسمه الآن ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في نزال الاعتدال فقال كان هذا الرجل من أحسن الناس صوتا وكان يوم الناس في الصلاة وكان إذا ارطلق القرآن اجتمع عليهم النصارى يستمعون القرآن وقد دخل ناس في دين الله عز وجل لأج سماع تلاوته بمجرد أن يقرا القرآن فإذا الناس بصوت بصوته حسن الجميل فإذا استمعوا كوكل الله عز يستمعوا كلام الله عز وجل هذا عمر وما نضرك ما عمر رضي الله عنه, عنه. يزمر آية من كتاب الله عز وجل فيصعق ويخر من فوق طرقته ويحمل إلى بيته ويضل طريقه مده من الزمان يعود له لسماع ايه او ايات من كتاب الله عز وجل اخرج ابن شيبة شيبه بسند صحيح عن عبيد بن عمير وكان قارئا لكتاب الله عز وجل واعظا يوم الناس في الصلاه يقول عبيد صليت خلف امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكنت في اخر الصفوف فقرأ قول الله عز وجل انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون قال فبكى فسمعت نشيجه وانا في اخر الصفوف سمعت نشيجه ولم يكن ثم مكبرات الصوت ومع ذلك سمع وهو في اخر الصفوف صوته في البكاء وهذا يدل على شده بكائه هذه مسألة فقهيه فان الامام اذا بكى واذا ارتفع صوته بالبكاء ان كان ذلك قد غلب فإنه لا اشكال في ذلك بل انه مندوب أما اذا تباكى يعني حاول ان يبكي وارتفع صوته بالبكاء فان العلماء قد اختلفوا في هذه المساله الا ظهر صوتا او نطق ببعض الحروف وحد ذلك بحرفين او اكثر فإن صلاته عند طائفة من أهل العلم باطلة والأرجح أن الصلاة لا تبطل إلا إذا تكلم بكلام أجنبي عاملا أن إذا غلب عليه المكان وارتفع صوته وازداد نحيبه مع أنه يحاول الا أن يظهر ذلك فإنه لا إشكال فيه قال القرطبي رحمه الله في قول الله عز وجل إن الذين العلم من قبل اذا يقلى عليهم يخرون للأذقال سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقال يبكون ويزيدهم خشوعا قال هذه الآية يمتد رب العالمين ويظهر فضلهم ببكائهم حال قراءتهم او حال سماعهم لكلام الله عز وجل فقد اورد الله عز وجل حالهم وذكر وصفهم وهو يبين فضلهم يعني ان صنيعهم هذا محمول ولذا اخوه الكرام فانه قد ورد عن جماعه من السلف سأبقوا لكم إن شاء الله عز وجل بعض الآثار الواردة عنها ملا حالة لاوتهم للقران كيف كانوا يتأثرون حتى أن بعضهم ربما يغشى عليه عند سماعه أو عند تلاوته لكلام الله عز وجل إن بعضهم قد مات بسبب قراءته وبسبب سماع بعضهم لنهايه من كتاب الله عز وجل وقد صحت الاساليب والاثار لهؤلاء الطو بسند صحيح سأذكر لهم بعض هؤلاء ولم يقل احد ان صلاه هؤلاء كانت باطله وقد ذكر للامام احمد رحمه الله الذي يبكي في صلاته حتى يرتفع صوته أو أن أحده ربما يخشى عليه عند قراءته للقرآن فقال أحمد رحمه الله لو كان احد يستطيع دفع ذلك لدفعه وكيع لو كان أحد يستطيع دفع ذلك عن نفسه لدفعه وكيع وكان وكيع رحمه الله إذا قرأ طرق القرآن بكى وقد قام ليله فقرا القران فبكى حتى سقط مغشيا عليه فوقع على خشبه فجرح جرحا شديدا وظل مريضا مده من الزمان واول من كان ربما يغشى عليه اذا قرأ القران ممن ذكر من السلف كما نص على ذلك ابن مفلح رحمه الله في ادابه هو الربيع ابن حسين وكان من تلامذة عبد الله بن مشعور قرأ قول الله عز وجل وإذا قلت منها مكان that happened you لكن قلوبهم كانت اقوى فكانوا يتأثرون بالقران بكاء وخشوع ولكنهم لا يخشى عليهم ولا يخرون أما في من بعده فان قلوبهم كانت أضعف وان كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين اشد تدون وعملا بكتاب الله عز وجل وقد ذكرت له في السلف ان اول من نقل عنه انه كان يرشى عليه اذا قرا القران هو الربيع بن حسين رحمه الله ومن بعده ايضا فهذا ميمون بن مهضان اسمع لهذا الاثر الذي اخرجه ابو نعيم في حليته بساناد حسن الحسن ان ميمون ابن ميهون قال لابنه عمرو هو مشهور عمرو ميمون من المحدثين المشهورين قال يا ابني لقد هاست قسوة من قلب فهي بنا نذهب الى الحسن المصري ويكنى بابي سعيد لعله يذكرنا بالله عز وجل قال فذهبت مع ابي فورقت على جدول فما استطاع ابي ان يمر علي جدول من الباب قال فنفت عليه ومر ابي فوق ظهري فلما تجاوزناه وصلنا الى بيت الحسن فتركت الباب فخرجت لنا قالت: قال اخبري الحسن ان ميمون ابن مهران يريده قال انت ميمون فقال نعم وكان شيخا كبيرا قد انحنى ظهره وشاب شعره قال: فما لدناه يا شقي؟ ما الذي أبطوك إلى هذا الزمان يا شقي؟ ما الذي أبطوك إلى هذا الزمان إلى زمن السو هذا؟ هذا في زمن من؟ في زمن الأكال والأماج؟ فما كمنه؟ ثم دخلت فأخبرت الحسن فخرج. ثم ثم جلس فقال له يا ابا سعيد لقد انست قسوه من قلبي فجئتك لتذكرني بالله عز وجل فقال الحسن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدونهم منهم. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فبكى بيهم واتفعوا كار ثم خروا مغشياً عليهم وبدأ الحسن ودخلهم فلا فقالت الجارية لقد أبيتم الشيخ فخرج عمر مع أبيه بعدما أثار وفي بعض الروايات أنه خر على الأرض ورد يحرث قدمه في الأرض كالشاة المذبوحة فلما خرر قال له عمر بهابة أهذه الحسن قال الحمد قال انه صغير يعني الحسن ساد اهل البصره صار سيدا لاهل البصره وهو صغير وقيل ساد الحسن اهل البصره بعلمه ولان الناس احتاجوا لما عنده واستغنى هو عملا في ايدي الناس وهكذا كان العلماء يستغنون وليس لما عن كبارهم وسلاطينهم وملوكهم بل كانوا لا يدخلون على هؤلاء. انما اذا دخل أحدهم على الملوك الكلمه والسلاطين يقول والله لقد فقدت قلبي والله لقد فقدت قلبي ونقل هذا عن جماعة من العلماء فقال ميمون للذي عمرو يهني والله بالله. لو تدبرتها لاحدثت في قلبك كلومة. لو تدبرتها لاحدثت جروحا في قلبك. افرأيت من فعناه سنين. وانظر الى بلاغة الحسن. جاء له بآية في محلها. فان رجل قد تضعه فاتقوا سنه. وانحنى ظهره. وشاب شعره. وعاش فذكره بما هو فيه لو انك عشت ظهرا طويلا ثم جاءك الموت فانك لا تنفع الا بالعمل الصالح ارايت كيف كانوا يتدبرون كلام الله عز وجل ويفتضونه فيخشعون اذا تلي عليهم او اذا طرفوه وعاد بعد ذلك الى بيتك هذا عمر بن عبد العزيزي. رحمه الله تعالى قال قول الله عز وجل وما تكون في, في شئ ولا تتلوا منه منه ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه تلك التي تدل بمفهومها على الله عز وجل لعباده وكان عمر للمؤمنين فانظر كيف كان حال الأئمة والموراء إلا لله وإلا للعجم فلما قرأت تلك وتدبر أن الله عز وجل عليه رقيب ولعمله شهيدا وأنه موطوف وبسؤول بين يدي الله عز وجل بك رحمه الله الدار. كلما دخل عليه ابي دخلت فاطمه زوجته عليه قالت ما يبكيك رحمه الله فما استطاع ان يجيبها حتى جاء ابنه فدخل عليه فقال ما يبكيك يا ابي لقد افزعتنا فقال خير يا بني ان اباك قد خاف على نفسه الهلاك ثم ذكر هذه الايه قال يا بني انني قد تذكرت املي وقد ظلمني الله امر امه محمد صلى الله عليه وسلم وعلمت انني مسؤول بين يدي الله عز وجل فتفكرت في الشيخ الكبير وفي الفقير الجائع وفي المريض الضائع وفي المظبله والمسكين وعلمت ان الله عز وجل سيسالني عن هؤلاء وان خصيبي دونهم هو محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت ان لا تثبت بالحجه بين يدي الله عز وجل فبكيت على نفسي كان الفضيل رحمه الله الفضيل بن رحمه الله كان قاطع كما ذكرت بعض الروايات قد وردت قصته باكثر من وجهه مره خرج بالليل ليقطع طريق الناس فما وجد احدكم فاختلى في مكانه فاذا بجماعه من التجار يسيرون بالليل فسمع الفضيل القوم وهم يتكلمون يقول بعضهم البعض هيا بنا لنختبئ في مكان حتى الصباح حتى لا يخرج علينا الفضيل فدخلوا فإذا بالفضيل اختبئوا في المكان الذي فيه الفضيل فسبحان الله فلما دخلوا عليه قال نشدكم قالوا اننا تجار وإننا نخاف من الفضيل ان يقطع طريقنا قال ابشور أدت الآن في مهمن أنتم الآن في مهمن ساقهم الله عز وجل إليه لكن اسمع فنوى الفضي أن يقتل القوم في الصباح وان يأخذ أمواله وبينما هم كذلك بالليل فإذا بصلاة الفجر فسمع صوت قارئ يقرأ القرآن يقول ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يقولك الذين الكتاب من قبل فطال عليهم فقصد قلوبهم وكثير منهم فانسقون فما استطاع أن يتحمل وقعا اللهم اني يوشكك اني تبت اليه ثم ذهب الفضيل الى بيت الله الحرام وجابر المسجد الحرام وصار اماما للحرم وبكث هناك طيله حياته وصار من ائمه المسلمين لكن الذي زاد في خشوعه وخشيته لله على الفضيل ابنه إمام الذهبي في تصانيف علي بن الفضيل كتب اعياذ في سير اعلام الاملاء قال السنبلي رحمه الله خرج الفضيل وابنه من حال الضعف الذي يصيب كثيرا من اهل الصلاح يعني ان معظم العباد الذين قد شغلتهم العبادة عن مذاكرة الحديث والتعلم إن شغلوا تماماً بالعبادة فتركوا الحديث فضعي أباً فضين وعلي فقد كان ثقتين يقول أبو بكر بن عياش وأبو بكر بن عياش هو قيل أنه شعبة شعبة هو أحد الذين يطرؤون القرآن مشهور شعب وقد ورد عنه رحمه الله أنه حينما جاءته المنية قال والله لقد ختمت القرآن عند هذه الزاوية وأشار إلى زاوية في بيته ثمانية عشر ألف وراء عند هذه الزاوية يقول أبو بكر صليت إلى جانب علي ابن الفضيل وكان الفضيل يبننا في الصلاة فقرأ الفضيل قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين قال فوقف الفضي على تلك الايه ونفد وما استطاع ان يتجاوزها فجعله يكرر الايه ويبكي ولا يستطيع ان من يتجاوز تلك الايه قال ابو بكر فاذا بعالي الى جنبي يبكي ثم ارتفع صوته ثم خر مغشيا عليه ونظر إلى الفضيل وإلى ابنه علي وأعتم فقلت في نفسي يا أبا بكر انا عندك من خشية الله ما عند علي ما عند الفضيل وابنه أبا عندك من خشية الله ما عند الفضيل وابنه قال فحمل علي إلى بيته فظل مخشيا عليه إلى آخر النهار علي رحمة الله الذي كان يلقط بشديد القرآن كان يلقط بشديد القرآن لأنه استمع لآية من كتاب الله عز وجل فخرج بشياً عليه فحمل إلى بيته وأطفأ نفسه لله عز وجل بآية ذكر الذهبي ذلك باسانيد صحيحه قال سالت ذلك عن علي ايه واحده سمعها فخر ميتا بسبب هذه الايه وهذا زرار دكتوراه اوفى وكان قاضيا وكان اماما يوم الناس صلى بالناس فقراا قول الله عز وجل فاذا نقر في الناطور فتوقف عند هذه الايه فقم شحنه القلب وقد فاضت نفسه لله عز وجل لله ضر هؤلاء الله اكبر الله A وإن العجب ومن حالنا لا حال هؤلاء القوم فقد انشغلت القلوب بالدنيا القلوب وزينته لما انشغلت القلوب عن الله عز وجل لم تعد تلك القلوب تخشع إذا سمعت أو عليها كلام الله عز وجل لانشغالنا بالدنيا وزينتها أو لعدم اعتذائنا بكتاب الله عز وجل فإن كثيرا من الناس بغبها من طلبة العلم يدرسون ويتعلمون ويتفطهم لكنهم يهملون كتاب الله تعالى حفظا ومدارسة وعناية وهو الأصل الأول وينبغي على كل من أراد طلب العلم ابتداء أن يحفظ القرآن أولا لأن الله جل وعلا يوفقه بإفضل الكتاب ثم بعد ذلك يتعلم فقه كلام الله عز وجل ليتعلم قلبه بالله أما الذي يدرس العلم وأن يغفل عن كتاب الله عز وجل لا شك أنه سيجد قسوه في قلب ولعله لا يرفق إلى امور كثيرة في قلب العلم ولذا فقد كان حال السلف أنهم يتعلمون القرآن يحفظون القرآن ويتعلمون فإن الصحابة رضي الله عنه كانوا لا يتجاوز عشر آيات من القرآن بعد الحفظ والمدارسة أو إلا بعد الحفظ والمدارسة فإذا حافظوا الآيات ودرسوها، بعد ذلك يتجاوز تلك الآيات إلى ما بعدها وهكذا كان السلف كان الواحد منهم قبل أن يطلب العلم لا بد ان يحفظ كتاب الله عز وجل ثم بعد ذلك يوفقه الله عز وجل في الطلب هذا امر يغفل الكثير منا عنه ولذلك نجد تلك القسوه وهذه الغلظة التي اصابت قلوب كثير منا وحقنا ابن المنكدف رحمه الله هذا رجل قرأ آية من كتاب الله عز وجل قرأ آية من كتاب الله عز وجل فبكى بكاء شديدا فجاءت قرأت قالت ما يبكيك يرحبك الله فما استطاع ان يجيب امراته من شده البكاء وظل يبكي فاوصلت الى ابي حازم ثابت ابن دينار وكان صاحبا له فدخل عليه قال ما يبكيك يا اخي لقد افزعت اهلك فقال انها ايه من كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون انظروا إلى هذه الآية العظيمة أن يعمل المرء أعماله. وان يجتهد نظام من انه مطيع يطيع الله عز وجل ويظن ان له الحسن عند الله فاذا بتلك الاعمال لكونها لم تكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم تكن على مراد رب العالمين او انه قد عمل اعمالا اخرى ضيعت اجره وأذهبت بهذه الأعمال الصالحة كما قال الله عز وجل وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا فإذا به ينقى الله عز وجل ينقى الله فينبو له ما لم يحتسب وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون وهذه تشبه قول الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فقد خشعوا لله وتقربوا إلى الله لكنهم تقلموا بطريقة حرمه ذك الله عز وجل وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الخوارج وقال انهم يعادون اهل الاسلام ويضرون اهل الاوثان وانهم يغرقون من الدين كما يغرق السهم من الرميه قال صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم يقرؤون القران غضبا قويا لا يجاوز طلاقيهم او حذاجرهم لا يفقهون القران ولا يعملون بيده او بمقتضاه ومع ذلك انهم يقرأون القران وتحقرون صلاتكم لصلاه صلاتهم فان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم عليهم انهم في النار وأنهم من اهل الضلال وعبد الله بن عباس لما في معجم الطبراني وغيره بسند صحيح لما اراد ان ذاكره هؤلاء القوم فذهب اليهم فوصف ابن عباس حالهم قال فلما دخلت عليهم فاذا باطول فاذا باسمع دوي كدوي النحل يسمع صوت قراءتهم للقران كدوي النحل فاذا رايت القمه فاذا بجماهيهم وركبهم ما اتقرحت من السجود لله عز وجل ثم ناظره عبد الله بن عباس في قصه طويله رجع عدد كبير بعد هذه المناظره الشاهد ان هؤلاء عملوا اعمالا صالحات غضبوا انهم على الحق لكنهم حادوا عن طريق الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن هدية يكونوا يقولون ان التي هي المستحبات بل يقولون بل عن يكونوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا يقولون ان يكونوا هباء المنصورة. يذكر ام ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى ابو الفرج انه جلس مرة في مجلسه. في مجلس واحد. وتعلمون ان ابن الجوزي كان واعظا مؤثرا جدا. فكان يجلس ويجلس له الآلاس من الناس. delado bien estamos في القلوب قد شغلتنا كثيرا عن الله عز وجل وإننا في أيام المباركات ونستقبل أياما عظيما يظهر الله عز وجل فيها درجات ونضاعف الحسنات ويقلل العترات ويغفر الذنوب والضلال فيبقى في علينا أن نستعد بقلوبنا وان تهيئ أنفسنا لتلك الأيام لنغتنمها فإن الموت يأتي مغتب وما يضيب لعل البنية تدركك قبل تدرك انت شهر رمضان فاستعد فإن الموت يأتي مغتب وليس لك عند الله عهد ولا وعد ان يؤخر عنك الموت كما قال الله عز وجل حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب الزعور لعلي اعمل صالحا فيما ترى كذا نعمركم ما يتذكر في ايه اخرى الم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فعلينا اخوتي الكرام ان نعتني بقلوبنا وان نتدبر كلام الله عز وجل وان نطالع تاويله وتفسيره لان الفقه ومعرفه كلام الله عز وجل يعين العبد على الخشوع ارجو الاخوه الكرام ان اذكر نفسي واخواني اسلم الله جل وعلا ان يجعل عملنا خالصا لوجهه ولا نجعل فيه لاحد شيئا واسال الله جل وعلا ان يرزقنا تدبر القران وطول قولي هذا استغفر الله ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته